وجعلنا نوما كم سباتا وجعلنا ليلا لباسا وجعلنا لها وما عاشا وبنينا فوقا سباع شدادة وجعلنا وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حفا ونباتا وجنات الألفافا إن يوم الفصل كان في الصور فتأتون أفواجا واختحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت ثوابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين كذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحضينا كَسَادِهَا قَ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلا كِذَّابَا جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَظِيمَا Jól Yen...